بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم ا ل ب ي ن ة رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب ق ي م ة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءتهم ا ل ب ي ن ة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 جنات عدن تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه